السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه نعم في بارك الله فيك نوري نيكو مومباسا الحمد لله ان فيك سلامه الا ان يا اللي بيتته وحده بوحده سيكوا على كل فعل الكونتك كمبوشا كيتو وكومبوشه هو وسيكوا تيليجرام شانل يا كبره وانا توما دروس ذا كبره المهم كنت بوستو انا تومه ذا ابو خديجه ذا ترانستاشن يا ذا ابو خديجه ابو بوستو مي هذا الرجل خبيث جدا مش انا الجريء اللسان يتكلم في العلماء بجره وكذب عليهم مش انا سيء الادب وكيفه ميمي نصيحه ye wana mfano wake yeye kinabu hakeem sjui kinah a waitaje wale wa taqwiim amjad sjui abu iyad amjad wote waambae wasitumwe mtova kabisa angalieni kalam zao kuhusiana na hii